أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ فُطَامًا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 إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَبِيلًا بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْءً وَلَا يَعْطِيلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّأْتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وإذا ذكروا الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل لَّهُمْ مَفاطرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمَ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانوا فِيهِ يختلفون.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 ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين.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 إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي أتيكم العذاب ثم لا تنفرون.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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ل يحبطن عملك ول تكونن من الخاطرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات بيمينه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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وديء بين نبيين وشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حَقَّتْ كلمة العذاب على الكافرين طيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خَزَنَتُهَا سلام عليكم طب فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله